قال صاحب ابن قدام رحمه الله فلما نسى الله عنه أ ن ه ش ئ و أ ث ت ه ق ر آ ن ا لم يبق شبهه لذي لب في أ ن ا ل ق ر آ ن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وايات ل أ ن ما ليس كذلك لا يقول أ ح د انه ش ئ وهذا واضح الدلال من كلام ابن قدام رحمه الله تعالى فهو تعليق جيد بين ا ل ص ب ي ة التي شرحناها قبل قليل ان هذا ا ل ق ر آ ن الكريم لا يمكن لو لم يكن كلمات وحروف وغير ذلك أ ن يشبه ب ا ل ش أ ن أ و أ ن يوصم من يقوله ب أ ن ه شاعر وهذا واضح ا ل ج ل ا ل ه واضح ا ل ج ل ا ل ه جدا فالعرب على فطرتهم كانوا أ ف ق ه و إ ن كانوا كفارا في مثل هذه المسائل من أ و ل ئ ك المتكلمين الذين خاضوا في هذه المسائل بلا علم ثم قال رحمه الله تعالى وقال عز وجل و إ ن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا و ا شهداءكم دون ل ل ه فاتوا ي شك م م نزلنا ف أ ب س و ر ة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله أ ي إ ن كنتم في شك من ذلك فتعالوا ا ئ ت و ب س و ر ة من مثل هذا ا ل ق ر آ ن وابتدعوا ن ب ولهذا ة وديانة توجدوا جديدة شهداءكم ب د ن ك م لكن م قال الشيخ رحمه الله ل م ع ل ق ه ولا يجوز أ ن ي ت ح د ا ه بالاتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقد وهذا صحيح لا يمكن أ ن يتحداهم إ ل ا بشيء هم ي ف ه م و ن ولهذا ا ف ت ح الله الصور بالحروف ا ل م خ ط ط ة تحديا للعرب ك أ ن ه يقول أ لان ف ل مين ذلك الكتاب لا ريب فيه يا أ ي ه ا العرب هذا ا ل ق ر آ ن هو من ا ل ش ر و ف التي أ ن ت م تتكلمون بها وكلامكم كله يرجع إ ل ى هذه الحروف وهذا ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا هو م ت م و م بهذه الحروف ومع ذلك هو كتاب الله لا ريب فيه نزله الله على عبده هنا في هذه ا ل آ ي ة يقول إ ن كنتم في ريب ف أ ت و ا بسوره أ ي من مثل هذا ا ل ق ر آ ن العربي وطبعا ً لن ي س ت ط ي ع ل م يستطيعوا ولن ي س ت ط ي ع أ ن ي أ ت و ا ب م ذ ل ك فالشاهد هنا أ ن ه لو لم يكن هذا ا ل ق ر آ ن المتلوك هو كلام الله سبحانه وتعالى بكلماته وحروفه لما صح التحدي ان يقال لهم ق ل ت ر و ا ب س و ر ة من مثله وهذا بين واضح جدا ثم قال وقال تعالى و إ ذ ا ت ت ل عليهم آ ي ا ت ب ي ن ا ت قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت ب ق ر آ ن غير هذا أ و بدله قل ما يكون بان ابدله من تلقاء نفسي إ ذ ا تتلى عليهم ه ا ي ا إ ذ ن هو قران يتلى ع ل ي ه قالوا ائت ب ق ر آ ن غير هذا أ و بدله إ ذ ن هذا ا ل ق ر آ ن المتلوث ليس كلام الاحمق و إ ل ا لما قالوا ائت ب ق ر آ ن غير هذا أ و بدله ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أ ن أ ب د ل ه من تلقاء نفسي ل أ ن هذا وحي من الله سبحانه ل و كان كلاما من عنده لقال لا أ ر ي د ان اقول أو هذا、اللجل. لكن قال ما يكون لي أ ن أ ب د ل ه من تلقاء نفسي و إ ن م ا هو وحي أ و ح ا ه ربي إ ل ي ه حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الشيخ أ ث ب ت أ ن ا ل ق ر آ ن هو ا ل آ ي ا ت التي تتلى عليها ثم قال وقال تعالى بل هو آ ي ا ت بينات في صدور الذين اوتوا الاذن وهذا صحيح آ ي ا ت بينات في صدور المؤمنين ح ف ر ت في كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على أ ن هذا المحكوم في الصدور هو كلام الله تبارك وتعالى وقال تعالى إ ن ه ل ق ر آ ن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إ ل ا ا ل م ظ ه ر فلا أ ك ث م بمواقع النجوم و إ ن ه لقسم ا لو ل تعلمون عظيم إ ن ه ل ق ر آ ن كريم في كتاب مكنون محفوظ ك أ ن ه ن بيض مكنون هذا البيض لما يصير م ح ف و ظ يقول ن ا ف ح ما هو هذا الكتاب المكنون الذي لا يدقه الا المبخره اختلف العلماء فيه على ق و ل ي ن قيل إ ن ه ا ل ق ر آ ن أي م ص ح ف وقيل إ ن ه مكتوب في اللوش ا ل م ح ف و ظ وهذا هو الرابع ولهذا قال لا يمسه إ ل ا المطهرون فهذا خبر أ ن هذا ا ل ق ر آ ن في ذلك اللوش ا ل م ح ف و ظ و أ ن ذلك اللوش ا ل م ح ف و ظ لا يقربه إ ل ا المطهرون وهم ا ل م ل ا ئ ك ة لكن على القول ا ل أ و ل أ ن ه م ص ح ف فقد يمسه غير ا ل م ظ ه ر او لا يمسه قد يمسه قد يمثه المشرك فهذا يرجح أ ن المقصود ب ا ل آ ي ة هو أ ن ه مكتوب في اللوح المحفوظ إ ذ ن لما كان مكتوب ا في اللوح المحفوظ ومصدر هو بخروفه وكلماته كلام الله سبحانه وتعالى بعد أ ن اقسم على ذلك وقال تعالى كهاذياء عين في س وقال ر مريم ة و تعالى ح م ع ي س ق ا وافتتح تسعا وعشرين سوره بالحروس ا ل م ق ط ع ة طيب وما معنى هذا الكلام أ ر ا د الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل احدهما أ ن كاف ا ي ا ء حروف ولمن حروف حروف اذن هي كلام الله وليست كلام الله د ا خ ل ة في ا ل ق ر آ ن و ل ي ا ل د ا خ ل ة داخله ة القرآن إذن ي ح ر و في و ه د ا خ ل ة في ا ل ق ر آ ن وكذلك أ ي ض ا شامين عين سيكافي وكذلك ن و ن ع ا ل س ل ا م إ الى اخره و ت ف ت ح الله تسعه وعشرين س و ر ة هذه الصور اتبحت في هذه ا ل ش ر و ف ا ل م ق ط ع ة وذكر الله سبحانه وتعالى ا ل ق ر آ ن بعد كل ش ر و ف المقطعه ة من ذ ه الصور في كل المواضع إ ل ا مواضع واحد كل المواضع ا ل إ س ل ا م ي ذلك الكتاب لا رئيس فاض و ا ل ق ر آ ن و ل ذ ك ر نون والقلم وما ي ص ط ر ق ا ف و ا ل ق ر آ ن المجيد حامين تنزيل ا ل ك ت ا ب كل الصور بعد الحروف ا ل م ق ط ع ة ذكر فيها ا ل ق ر آ ن العظيم فهذا دليل على أ ن هذه الحروف هي كلام الله وعلى أ ن المقصود ة والعلم عند الله تعالى من هذه الحروف بيان و اعجاز ا ل ق ر آ ن كما ذكرنا قبل قليل بيان إعجاز العظيم وكأن الله يقول للشريفين إعجاز القرآن الله الشروف وكأن هذه هي ومع ذلك هذا ا ل ق ر آ ن العظيم من عند الله سبحانه وتعالى و أ ن ت م لا تستطيعون أ ن ت أ ت و ا بمثله هذا ي د ن على أ ن ه ا ق ر آ ن ش ر و ف وكلماته كلام الله تعالى الموضع الذي ذكر فيه بعد ذكر فيه او ل ذ ذكر ي فيه أ س ب ح فيه ا ل ص و ر ة بالشروط ا ل م ق ط ع ة ولم يذكر بعدها ا ل ق ر آ ن هي ص و ر ة مرمي ك ه ا ي ع ي ن ف ا ص ذكر ر ح م ة ربك عبده و ذ ك ر ي ا إ ذ نادى ربه نداء ا خفيا فما ذكره بعضنا من أ ن ه لم تذكر ش ر و ف مقطعا إ ل ا ويذكر فيها كلام الله فيه يستثنى منه هذه ا ل س و ر ة وما قصده ابن ا ق د ا م رحمه الله تعالى واضح جدا نقف عند قوله وقد ق ر أ وقد ق ا ل النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا ونستكمل ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن بسم الله الرحمن الرحيم إ ن الحمد لله إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله ل الصلاه ومن لا ل اله وأشهد أن ل الا إ ه إ ل الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله أ م ا بعد فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح ل م ع ة الاعتقاد أ س ا ل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق وقبل ا ل يذهب للدرس هذه بعض ا ل أ س ئ ل ة يقول ف ض ي ل ة الشيخ من المعلوم أ ن الله خالق كل شيء ولكن هناك أ ش ي ا ء غير م ح س و س ة مثل اللهجات أ و اللغات فهل هي م ح س و س ة وهل يطلق الشيء على كل شيء م ح س و س أ ام لا أ و ل ا ب ا ل ن س ب ة للهجات او اللغات فهي م ح س و س أ م ا ب ا ل ن س ب ة لعموم خلق الله سبحانه وتعالى فهو عام ب ك ل شيء فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فكل شيء موجود سواء كان من ا ل أ م و ر ا ل م ح س و س ة أ و غير ا ل م ح س و س ة فهي م خ ل و ق ة لله سبحانه وتعالى كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ و ل ما خلق الله ا ل ك ل م قال له اكتب قال ربي وما اكتب إ ل ى آ خ ر ه قال اكتب ما هو كائنا ا ل أ يوم القيامه وكما قال صلى الله عليه وسلم فهل كتب القلم ا ل ق ر آ ن ولماذا ما آه... هي واضح ا ل ع ب ا ر ة ولماذا كان كتبه فكيف يكون كلام الله سبحانه وتعالى ن ع م ح ت ث بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال أ و ل ما خلق الله القلم قال له اذكرك قال ربي وما اذكرك قال لكم ا ه و كائن الى يوم القيامه فكتب ما هو كائن الى يوم ا ل ي ا م ه اما بنصره لكلام الله سبحانه وتعالى فكلام الله صفة ا ل م و ت ع ا ل وورد أ ن ا ل ق ر آ ن العظيم مكتوب مكتوب في اللوح المحفوظ فهل كتبه القلم في ذلك الوقت أ م ب م ع د ذلك هذا علمه عند علم الله سبحانه وتعالى يقول هل ا ل م ل ا ئ ك ة ان يكلم الله سبحانه وتعالى ما تشاء لا ب ا ل ن س ب ة للتكبير ف إ ن كل إ ن س ا ن يكلم ربك انت إ ذ ا دعوت ربك سبحانه وتعالى وقلت يا الله يا رب اغفر لك انت تكلم ربك أ ن ا اذا كنت تقصد الكلام الذي يكلم الله فيه عبده حقيقه فهذا لا يكون إ ل ا من الله سبحانه وتعالى يقول هل ينطبق كلام ح ذ ي ف ة على تلك المجتمعات التي غابت عن الدين السنين ط و ي ل ة وغير ذلك نعم ق ر ب ة الدين قد تنطبق على بعض البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة في بعض ا ل أ و ق ا ت و ي ك ت ب السائل حديث ح ذ ي ف ة الذي فيه يدرس ا ل إ س ل ا م في آ خ ر الزمان كما يدرس يغشي ا ل ث و ق حتى لا يعرف الناس ما ص ل ا ة ولا صيام ولا حج ولا ص د ق ة يبقون لا يعرفون إ ل ا ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله ف ي س أ ل هل تنفعهم ي س أ ل ح د ي ث ه ل تنفعهم لا إ ل ه إ ل ا الله فيقول نعم تنفعهم لا اله الا الله ن ق و م قد يندرس ا ل إ س ل ا م في بعض البلاد وقد اندرس و أ ق ر ب مثال على ذلك مثلا في مكان ا صنع ف الانتحار الشهير ف إ ن ا ل إ س ل ا م هنا كان منتشرا في كثير من الجمهوريات ولكن على مدى حكم ا ل ش ي و ع ي ة سبعين عاما يكاد ان أ يندلس ا ل إ س ل ا م حتى إ ن الناس هناك في كثير من أ ح و ا ل ه م لا يعلمون من ا ل إ س ل ا م إ ل ا قليلا ثم السؤال الثاني عن الخوارج هل هم كفار وما معنى قولهم ركوب ب ن ي س ه نعم ب ا ل ن س ب ة للخوارج اختلف العلماء في كفرهم هل هم كفار أ و ليسوا بكفار والصحيح أ ن ه لا يكفرون فقد سئل عنهم علي بن أ ب ي طالب وقد قاتلهم أ كفار هم قال من الكفر فروا فهم وقعوا في ب د ع ة التكفير فلا نقع نحن في ب د ع ة التكفير فنكفره هذا هو القول الراجح إ ن شاء الله تعالى ب ا ل ن س ب ة لهم و إ ن كان يطلق على بدعهم أ ن ه ا بدع ك ف ر ي ة يقول هل يجوز ك ت ا ب ة ا ل ق ر آ ن م ر ة أ خ ر ى حسب تتحسب كتابتنا في الوقت الحاضر ك ت ا ب ة ا ل ق ر آ ن إ ذ ا كان ا ل ق ر آ ن كاملا فلا يجوز كتابته بالرسم الحديث بل الواجب كتابته بالرسم العثماني ولو خالف الرسم الاملائي الحديث لماذا ل أ ن القراءات م ر ت ب ط ة بالخط العثماني وليست م ر ت ب ط ة برسومنا نحن و ا ل ص ل ا ح ا ت ن ا ا ل م ت أ خ ر ة فمن الواجب ان ي ب ق ى ا ل ك ت ا ب ة و ان يبقى الخط العثماني تكتب فيه النصائح و ان لا يغير ابدا اما اذا كتب الانسان ا ي ة ظ ن كتاب معين او ظ ن ص ف ح ة من الصفحات او نحن ذلك فلا باس بان يكتبها بالرسم العثماني او يكتبها بالرسم الحديث يقول هل تخصيص الحسنات ي ق ص د بمثل تلاوه ا ل ق ر آ ن خاص ب م ا ي س ل و ه من دون لحم كما قال المؤلف لا شك ان نقال ب ا ل ق ر آ ن ماجور لكن الذي ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وهو ماهر به كما ثبت في الحديث وهو ماهر به ع ن ك ر ا م الطرف والذي ي ق ر أ ه وهو عليه شاق له به أ ج ر ا ن ف ا ل أ ج ر ثالث لكن الظاهر ب ا ل ق ر آ ن أ ك ث ر أ ج ر ا و أ ع ظ م أ ج ر ا عند الله سبحانه وتعالى ن ك ت ب بهذه ا ل أ س ئ ل ة وننتقل الى م و ض و ع ن يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن موضوع ا ل ق ر آ ن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ق ر أ ا ل ق ر آ ن ف أ ع ر ب ه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن ق ر أ ه ولحن فيه فله بكل حرف حسن حديث صحيح نقول قول ابن قدامه رحمه الله تعالى عن هذا الحديث أ ن ه حديث صحيح هذا قول مرجوح ولعل الشيخ رحمه الله تعالى اختلط عليه هذا الحديث بالحديث ا ل آ خ ر الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق إ ي ر ا د في الدرس الماضي من ق ر أ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسن و ا ل ح س ن ة بعشر امثاله لا أ ق و ل أ ل من حرف ولكن أ ل ا حرف ولام ن حرف و ن ي م ن حرف وهذا الحديث رواه الكرم ا ل ي و ا ه حديث صحيح أ م ا الحديث الذي أ و ر د ه الشيخ هنا وقال فيه من ق ر أ ا ل ق ر آ ن ف أ ع ر ب ه فله بكل حرف عشر حسنات ومن ق ر أ ه ولحن فيه فله بكل حرف حسنه ثم قال فيه حديث صحيح فهذا الحديث رواه الطبران ي وغيره وفي ه سنده رجال الجعفاء ومن ثم فإن الحديث ضعيف ثم ضعيف قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال عليه الصلاه والسلام اقرا ا ل ق ر آ ن قبل أ ن ي أ ت ي قوم يقيمون حروفه إ ق ا م ة السهم لا يجاوز ت ر ا ق ي ه م يتعجلون أ ج ر ه ولا يتاجلون هذا الحديث وغيره وهو غ ي ر ه و حديث صحيح ا ل إ س ن ا د وهنا ي ل ش ظ أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث الذي رواه السهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه اقرا ا ل ق ر آ ن قبل أ ن ياتي قوم يقيمون ح ر و ف ه إ ق ا م ة السهم ومعنى إ ق ا م ة السهم يعني أ ن ه ا إ ق ا م ه ق و ي ة ص ح ي ح ة د ق ي ق ة يعني ي ق ر أ و ن ه ويدلونه ت ل ا و ة ط ي ب ة ج ي د ة م ج و د ة ولهذا قال يقيمون حروفه إ ق ا م ة السهم لكن قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يجاوز ت ر ا ق ي ه م والترقوه هي الحلق يعني لا يجاوز ح ل و ق ه لماذا لا يجاوز حلوقهم ل أ ن ه لا يسلونه لله سبحانه و ت ا ل ى وانما يتلونه ليقاض فلان قارئ فلان م ك ر فلان م ج و د فلان ما ا ش س ن قراءته ما أ ط و ل تلاوه كما هو م ش ا ه د أ ل ز م ن ه ا ل م ت أ خ ر ة صار ا ل ت ن ا ق على ا ل ق ر ا ء ة وعلى تجويدها وعلى ما يتعلق بها صار هذا ا ل ت ن ف س ك ب ي ر ا ومن ثم وقع بعض هؤلاء ا ل ك ر ا ء في أ ن أ ص ب ح و ا يتعجلون ا ل ق ر آ ن ولا يتعجلونه يتعجلونه في الدنيا أ ي يتعجلون أ ج ر ه وثوابه في الدنيا يريد الواحد منهم أ ن يقال عنه في الدنيا إ ن ه قارئ من جو ولا يتاجل أ ي لا يقرا ا ل ق ر آ ن يقصدون به وجه الله سبحانه وتعالى ويطلبون فيه ا ل أ ج ر من الله تبارك وتعالى يوم القيامه مثل بعض الناس الذي يفعل بعض ا ل أ م و ر يريد أ ج ر ه عازبا بعض الناس مثلا يصبح تاجرا أ و غنيا فيتصدق بالصدقات في يريد أ ن يشمى ماله فقط ليس له هدف من الصدقه الا أ ن تشمي ماله أ و أ ن تشفي مريض خطبه ولا يقصد بذلك ا ل أ ج ر والثواب عند الله سبحانه وتعالى فهذا يعجل له ثوابه في الدنيا لكن لا يجد ثواب الصدقه يوم القيامه كذلك أ ي ض ا هذا الصنف من القران ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ي ي د ا ل ش ه ر ة في الدنيا ولا يجد ا ل أ ج ر والثواب عند الله سبحانه وتعالى فقال هذا قد يتعجل له وثوابه في الدنيا فينال بذلك شهره وسمعه وثناء ومنزله إ ل ى اخره لكنه يوم القيامه لا يجد اجر ذلك وثوابه عند الله سبحانه وتعالى ثم يقول الشيخ وقال أ ب و بكر وعمر رضي الله عنهما إ ع ر ا ب ا ل ق ر آ ن أ ح ب إ ل ي ن ا من حفظ بعض حروفه أ ي أ ن كون ا ل إ ن س ا ن يعرض ا ل ق ر آ ن و ي ق ر أ ه ويتلوه ت ل ا و ة ص ح ي ح ة أ ح ب إ ل ي ه م من أ ن يحفظه على خ ط أ في الاعراب يعني كون ا ل إ ن س ا ن يحفظ قليلا من ا ل ق ر آ ن حفظا متقنا وهو ماهر به أ ف ض ل من أ ن يحفظ هذا القدر او أ ك ث ر منه وهو غير متقن له وما قاله أ و ما روي عن ابي بكر وعمر رواه ابن ا ل ا ن ب ا ل ي في كتابه المشهور في الوقف والابتداء لكن اسناده إ ل ى ابي بكر وعمر ضعيف ثم قال الشيخ وقال علي رضي الله عنه من شفر بحرف فقد كفر به ق ل ه هذا الكلام لعلي بن ع ب ي طالب مروي عنه بسند صحيح رواه عنه بن ابي ش ي د ة المصنف و أ ي ض ا رواه عنه الجليل في م ق د م ة تفسيره وهو أ ث ر موكوخ صحيح الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وما دل عليه قول علي رضي الله عنه و ا ر ا ه صحيح ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك واتفق المسلمون على عد سور ا ل ق ر آ ن و آ ي ا ت ه وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في ان من جحد من ا ل ق ر آ ن س و ر ة أ و آ ي ة أ و ك ل م ة أ و حرفا متفق ا عليه أ ن ه خ ا ف ر وفي هذا ح ج ة ق ا ز ع ة على انه حروف فقول علي رضي الله عنه أ ر ض ا ه من ك ف ر بحرف من قرانه كلها هذا ب إ ج م ا ع العلم ا ء على أ ن من ك ف ر بحرف من ا ل ق ر آ ن متفق عليه اي اتفق عليه ا ل ع ل م ا ء ثم انكر هو ف ه ك ذ ر يشبه من انكر ا ل ق ر آ ن ك ل ه أ و س و ر ة من س و ر ة أ و جزء من أ ج ز ا ء الوجه وهذه ق ض ي ة و ا ض ح ة جدا ش د ي ه ه بقولنا من كفر برسول ورد ذكره في ا ل ق ر آ ن مثلا فقد كفر بجميع الرسل فلو أ ن إ ن س ا ن ا آ م ن بالرسل جميعا وصدق به واتبع محمد صلى الله عليه وسلم ثم إ ن ه قال أ ن ا لا أ ؤ م ن مثلا ب ر س ا ل ة نبي الله صالح أ و نبي الله هود واشد من هؤلاء ف إ ن ه والحاله هذه يكونوا ك ف ر بل هو كافر بجميع الرسل ل أ ن السبب الذي من اجله آ م ن ب ب ق ي ة الرسل موجود في صالح او في هود ف إ ذ ا كفر به ف ك أ ن ه كفر بالبغي وكذلك هنا من كفر بحرف من كتاب الله تعالى مجمع عليه فقد كفر ب ا ل ق ر آ ن ل أ ن السبب الذي من اجله ايقن ب أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله ب ق ي ة الحروف في ا ل ق ر آ ن كلام الله موجود في هذا الحرف الذي أ ن ك ر ه ف إ ذ ا أ ن ك ر هذا الحرف ف ك أ ن ه أ ن ك ر ا ل ق ر آ ن وهذا ل إ ج م ا ع المسلمين لم يخالف في ذلك أ ح د قال الشيخ واتفق المسلمون على عد سور ا ل ق ر آ ن نعم يقولون في ا ل ق ر آ ن مائه و ر ب ع ه عشر سوره ويعددون آ ي ا ت ه ويعددون كلماته بل ويعددون حروفه حتى ذكروا عدد حروف ا ل ق ر آ ن من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه وهذا كله دليل على أ ن ا ل ق ر آ ن حروف وكلمات وهذه القضيه التي أ ر ا د الشيخ أ ن يبين مذهب عن ا ل س ن ة والجماعات فيها أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله و أ ن ه حروف وكلمات و هذا مخالف أ و هذا ب ش ي ل ف ما ذكر ه ا ل م خ ت ب ئ ن ا ل أ ش ع ر ي ه و ا ل مازلوا به و غيرهم من صار مسلم من صار على ط ر ي ق ت ه م ف يقولون ق ر آ ن كلام الله ينفع لهم و كلام الله ل ك ن ه م ي ن قرون ليس ب ح ر ش ر ي ر ف ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ي ث ب ت و ن هذا و ق د سبقتي لذلك و هل هذا ولا خلاف بين المسلمين في أ ن من جحد من ا ل ق ر آ ن س و ر ة أ و آ ي ة أ و ك ل م ة أ و حرفا متفق عليه أ ن ه كان وهذا لا شك فيه وهو مقرر في كتب العلماء رحمه م الله تعالى ثم قال وفي هذا ح ج ة ق ا ط ع ة على أ ن ه ش ر و ف اي أ ن الشيخ في هذا الكلام ا ل أ خ ي ر وفيما قبله و مما ذكرناه في ا ل د ر ف السابق أ ر ا د أ ن يكرر هذه ا ل ق ض ي ة في مذهب اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في كلام الله تعالى وفي القران خ ا ص ة و أ ن كلام الله تعالى هو بحروف هو بحروف و أ ن ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا كلام الله و أ ن ه حروف وهذا ب إ ج ن ا ع أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة رحمهم الله تعالى و ب ه ذ ا يكون الشيخ رحمه الله تعالى أ ن ه ى الكلام في م س أ ل ة بعض ا ص م ا ء الله و ص ف ا ه وما يتعلق منها بقضيتين كبريين احداهما ق ض ي ة العلوم لله تعالى والثاني ة ق ض ي ة اثبات كلام الله تعالى ومنه الكلام في ا ل ق ر آ ن لهذا يكون الشيخ قد أ ن ه ى هذه القضايا ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ص ف ثم انتقل الشيخ إ ل ى ق ض ي ة أ خ ر ى لها ع ل ا ق ة ب ل ص ف ا ت لكنها قضيه مستقله فقال رحمه الله تعالى فصل والمؤمنون يرون ربهم ب أ ب ص ا ر ه م ويزورونهم ويكلمهم ويكلمونهم ثم ب د أ يذكر ا ل ا ه ن ا في هذا الفصل ذكر الشيخ ق ض ي ة أ ي ض ا من قضايا ع ق ي د ة في اهل ا ل س ن ة والجماعه الا وهي إ ث ب ا ت ر ؤ ي ة المؤمنين لربهم ان الله يرى و أ ن الله له ص ف ة البصر يبصر هذا لا يخالف فيه احد إ ل ا الجهل والولاء لكن ا ل ق ض ي ة ا ل ث ا ن ي ة هي ق ض ي ة أ ن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بافكاره والمقصود بقوله في أ ب ص ا ر ه م يعني ر ؤ ي ة ح ق ي ق ي ة وليست ر ؤ ي ة خ ل ف ولا ر ؤ ي ة فؤاد ولا ر ؤ ي ة تعقل وتفكر و إ ن م ا هي ر ؤ ي ة ع ي ا ن ي ة بصريه فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامه ويرون ربهم أ ي ض ا في ا ل ج ن ة ن س أ ل الله العظيم الكريم بقوله و أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يثبتون هذه الرؤيه ويقررونها وقد ذكروا هذه ا ل ع ق ي د ة و أ د ل ت ه ا في ج م و ع كتب اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة لم يؤلف أ ح د في ا ل ع ق ي د ة قديما ً وحديثا ً إ ل ا وذكر ق ض ي ة الرؤيه و أ ن المؤمنين يرونه وقد دل على ذلك كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في الرؤيه متواضعه وقد أ ف ر د لها بعض العلماء المؤلفات فممن افرد لها ا ل إ م ا م الدار ق ط م ه رحمه الله تعالى ف إ ن له كتابا اسمه الرؤيا وهذا الكتاب م ط ل و ر و أ ي ض ا ممن أ ف ر د له كتابا الاجري ف إ ن ه كتب كتاب اسمه التصديق بالنظر إ ل ى الله في ا ل آ خ ر ة وهذا الكتاب أ ي ض ا مطبوع وغيرهم ذكروا ا ل ر ؤ ي ة ضمن كتب عقائد اهل السنه والجماعه هنا قبل أ ن نذكر ا ل ا د ل ة الذين خالفوا كتاب ا ل ر ؤ ي ة الذين خالفوا في باب ا ل ر ؤ ي ة هم ا ل م ع ت ز ل ن وثار على م ن ه ا ل معتزله ا ل ر ا ف ض ة ف إ ن ه م ينكرون ر ؤ ي ه تماما والزيديه ف إ ن ه م ينكرون ر ؤ ي ة أ ل و ا و ا ل ر ي ا ض ي ة ت ش ت ى طوائف الخوارج ف إ ن ه م أ ي ض ا ينكرون ر ؤ ي ة أ م ا ب ا ل ن س ب ة للغلاف ا ل ج ه ل ي ة والفلاسفه و غ ي ر ه ف إ ن ه م ينكرون ما هو أ ك ب ر من الرؤيه م ا ب ق ي ة ت و ا ر ئ اهل ا ل س ن ة ا ل م ن ت ص ر ي ن ا ل ل س ن ه فهنهم يثبتون ا ل ر ؤ ي ة في ا ل ج م ل ة فيثبتها أ ه ل ا ل س ن ة ويثبتها ا ل أ ش ا ع ر ويثبتها ما تريدين ويردون على المعصوب لاثباتك الاشاعره والما تريدين و إ ن ردوا على ا ل م ع ت ز ل ة و إ ن أ ل ف و ا كتبا في إ ث ب ا ت الرؤيه وردوا بها على ا ل م ع ت ز ل ة إ ل ا أ ن ن ف ج ه م لعلو الله سبحانه وتعالى أ و ق ع ه م في و ر ط ة فيما يتعلق ب إ ث ب ا ت الرؤيه ل أ ن ا ل م ع ت ز ل ة قالوا لهؤلاء ا ل ا ش ا ئ ر ة لا يمكن أ ن تصح الرؤيه إ ل ا باثبات العلم أ م ا إ ذ ا نبيتم علو الله و أ ث ب ت ت م الرؤيه وكانت الرؤيا ب ل ا مقابله فمعنى ذلك أ ن ك م تثبتون رؤيه ع ل م ي ة وهذه لا م خ ا ل ف ك م بها وبلا شك ان ما ذهب اليه ا ل أ ش ا ع ر والما تريد في هذه ا ل ق ض ي ة مخالف لمنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى فاثباتهم للرؤيه و إ ن ك ا ر ه م للعلو ت ن ا م ا فهم اما نسبه ا ل ر ؤ ي ة و أ ن المؤمنين يرون ربهم ويرفعون اصنارهم في ا ل ج ن ة فيرونه ويكلمهم ويكلمونه وبذلك يثبتون ا ل ر ؤ ي ة ويثبتون العلو أ و يسلكوا ا م س ل ك المعتزله الذين نفوا ا ل أ م ر ي ن جميعا نفوا العلو لله سبحانه وتعالى وعلى ع س ر ه نفوا ر ؤ ي ة الله سبحانه وتعالى وحملوها على ا ل ر ؤ ي ة ا ل ع ل م ي ة أ و نحوها أ م ا أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فهم الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى بسلوك المنهج الحق قول الشيخ هنا ويزورونه سبق قبل درسين إ ي ر ا د ة الحديث الوارث د لفظ الزياره ة و أ ن حديث وانه حديث ضعيف ثم قال ويكلمهم و ي ك ل م و ن أ ايضا سبق الكلام عنه لكن هنا اثاث لكلام الله تعالى وأنه تتليم بمشيئته و إ ر ا د ت ه وهذا رد على الذين يقولون إ ن ق ط ة الكلام أ ز ل ي ه و أ ن الله لا يتكلم إ ذ ا شاء من خشيه فكون المؤمنين يرون ربهم في ا ل ج ن ة ويكلمونهم في ذلك الوقت يدل على م ن تكليم الله لهم إ ن م ا هو خاص في ذلك الوقت اي يوم ا ل ق ي ا م ة ف ت ك ل ي م ه لهم في ا ل ج ن ة يدل على أ ن ح ف ة الكلام لله سبحانه وتعالى هي بارادته ومشيئته وليست ق ا ئ م ة بنفسه أ ز ل ي ة كما يدعيه ا ل أ ش ا ع ر وغيره وهذا واضح وقد سبق غيره ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأزلية على إ ث ب ا ت ا ل ر ؤ ي ة من كتاب الله تعالى ف قال ق الله ا ل تعالى وجوه اليوم إ ذ ا ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ناظره ن ا ظ ر ة في ا ل أ و ل ى من ا ل ن ظ ر ة والنور ا ل ض ي ا إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة أ ي تنظر إ ل ى ربها سبحانه وتعالى وهذه ا ل ر ؤ ي ة هي ا ل ر ؤ ي ة ا ل ع ي ا ن ي ة ا ل ب ص ر ي ة التي ن ث ت ه ا اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ل وما ت أ و ل ه م تاولا بقولهم ان قوله تعالى الى ربها ناظر إ ن المقصود إ ل ى ثواب ربها ناظره اي منتظره فهذا ت أ و ي ل ضعيف جدا ل أ ن لفظ نظر إ ذ ا عدي ب إ الى وجوه يومئذ ن ا ض ر إ ل ى ربها ن ا ض ر ف إ ن ه لا يكون إ ل ا في باب النظر البصري العليم اذا عدي به يكون, يكون بمعنى التفكر قل انظروا ماذا في السماوات أ و ل م ينظروا في ملكه والمقصود به النظر هنا التفكر لكن قوله تعالى انظروا الى ثمنه إ ذ ا اثمر و ي ن ح ي والمقصود به النظر انظر. انظروا الى ذلك الثمن ومن ث م ا ت ان الايه نصت صريحا في إ ث ب ا ت الرؤيه وقد قال بتفكيرها الجماهير السلف رحمه الله تعالى فسروها على ان المقصود بها الرؤيه اما ت أ و ي ل ه ا بغير ذلك فهو ت أ و ي ل باطل ووضعي ثم قال الشيخ وقال تعالى كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا عن ق ص ا ر فلما حجب أ و ل ئ ك في حال السخط دل على أ ن ا ل م ؤ م ي ن ي ر و ن ك في حال ا ل ر هذا الاستدلال والاستنباط من هذه ا ل آ ي ة استنبطه عدد من علماء أ ه ل ا ل س ن ة ومنهم ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى ف إ ن احتج بهذه ا ل آ ي ة على إ ث ب ا ت الرؤيا ل أ ن الله تعالى يقول في س و ر ة ا ل م ت ف ف ي ن كلا عن المشركين كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ إ لمحجبون فذكر الله سبحانه وتعالى من ضمن عبادهم انهم يحجبون عن ربهم تبارك و ت ا ل وهذا ا ل ش ج ا ب لو كان شاملا للكفار وللمؤمنين لما صار بالنسبه للكفار عذابا وسخطا من الله سبحانه وتعالى لقال قائل وما الفضل ايضا المؤمنون مشتوبون عظما والكفار م ش ت و ب و ن عظما فلماذا هذا التهديد والوعيد إ ذ ن ي س ت ن ت ج من هذا التهديد وهذا الوعيد أ ن هؤلاء الكفار م ع ا ق ب و ن ب ا ل ش ج ا ع و أ ن ه م لا يرون ربهم سبحانه وتعالى و ع ل ى روي ذلك ف إ ن مقابلهم من المؤمنين ا ل ص ا د ق ي ن ا ل ذ ي ن كتابهم ف ي ه ي ن وما هؤلاء لا يحتمون عن ربهم سبحانه وتعالى و إ ن م ا يرون هو يوم ر و ي ت ي و هذا سبيل صحيح موكو دل على ان المؤمن يرونه في حال الرضا والا إ لم يكن بينهما فرق وهذا صحيح وهذا استنتاج دقيق وصحيح ثم قال الشيخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته حديث صحيح متفق عليه نعم ورد في الاحاديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عشرات من ا ل ص ح ا ب ة كلهم يروون أ ح ا د ي ث الرؤيا فهي احاديث, أحاديث متوافره والنبي صلى الله عليه وسلم نوع ا ل أ د ل ة على ذلك إ ن ك م ترون ربكم كما ترون القمر ل ي ل ة البدر ليس دونه ا سحاب س أ ل ه بعض ا ل ص ح ا ب ة يا رسول الله كيف نرى ربنا ونحن ج م ي ع وهو واحد فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القمر إ ذ ا لم يكن بينكم وبينه الصحابه ل ت ض ا م ن في رؤيته نعم الجميع يرون القمر ولا ي ض ا ي و ن ولا يجدون م ش ق ة و إ ن كانوا جميعا يرونه ا ل ع ل و ف ا ل م ؤ ل ف ة بالالاف الملاني لو اجتمعوا ل ر أ و ا القمر ومن ثم فان النبي صلى الله عليه وسلم أ د ت بهذه الاحاديث ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه حيانا بابصارهم في وقد ورد ان المؤمنين لا يجدون الزا ولا انعم ولا اطيب من رؤيه الله تبارك ت ع ا ل ى الجنه وما فيها من النعيم الذي لم يخطر على ذ ا ل احد ا ل أ ب د فيها أ ن ه ا ر من ماء ومن خمر ومن لبن ومن عسل فيها قصور و ح ض و ر فيها ط و ب ة ش ج ر ة ي س ي ر الراكد فيها م س ا ف ة كذا وكذا فيها ن ع ي ن ي ق ي د فيها الحور العين ك أ ن ه ن الياقوت والمرجان فيها من أ ل و ا ن النعيم ما لا اين رات ولا عذر ل ل س م ع ولا خطر على قلب ه و م ع هذا النعيم العظيم الذي يتقلب فيه أ ه ل ا ل ج ن ة ف إ ن الله تعالى ينعم عليهم بعده منها منها الخلود لا يخافون منها عدم ا ل ح ز ن منها الرضا إ ن الانسان كونه في ا ل ج ن ة عند مليك مقتدر رابٍ عنها ه و أ ع ظ م الناس ومنها و ع ل ى ر أ س ه ا وعظمه أ ا ا ل ن ظ ر إلى و ج ه ا ل ل ه ا ل ك ر ي م نسأل ل ل ا ه ا ل ك ر ي م من فضلك أسأل ل ل ا ه سبحانه وعظمه ت ا ل ى ي ح و ي ا ك م والثانيين ج م ي ع ظ م ن ا ل ن ظ ر إلى و ج ه ه ا ل ك ر ي م ه ذ ا ه و ا ل ن ع ي م ا ل ن ظ ر إلى و ج ه الله ا ل ك ر ي م إ ن ه نعمه كبرى ع ظ ي م ة ع ظ ي م ة جدا أ ن يشتاق ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ربه سبحانه لكن من هو الذي يتلذذ بذلك النظر إ ن ه م المؤمنون كما قال صلى الله عليه وسلم من أ ح ب لقاء الله أ ح ب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه من هو الذي يحب لقاءه الذي يشد لقاء الله هو الذي امر آ خ ر ة الذي يشد لقاء الله هو الذي قدم هو الذي عمل بما أ م ر ه الله به واجتنب م ن ا ه ا ه و الذي آ ث ر ا ل ب ا ق ي على هذه الدنيا ا ل ف ا ن ي ة نظر إ ل ى حقارتها و إ ل ى ت ن ا ف س الناس فيها و إ ل ى نكبها وضيق عيشها ويشدانها وكونها إ ذ ا أ ف ر ح ت أ ح ز ن ت و إ ذ ا أ ح ز ن ت أ ف ر ح ت لا تدوم على حال نظر إ ل ي ه ا فلم ي ل ف ت إ ل ي ه ا و إ ن م ا ا ل ف ت إ ل ى ما عند فإذا الله سبحانه ف إ ذ ا جاء يوم ا ل ق ي ا م ة ي أ ت ي آ م ن ا مطمئنا و إ ذ ا كان من أ ه ل ا ل ج ن ة ينحم ذلك النعيم العظيم ب ر ؤ ي ة الله سبحانه نعم إ ن ه ا والله حقيقه لا شك فيها نعم والله إ ن رؤيه المؤمنين لربهم عيانا بابصارهم يوم ا ل ق ي ا م ة حق لا شك فيه لا انه لحق مثلما أ ن ك م تنفقون إ ن ه لحق مثلما أ ن ن ا نؤمن ا ل آ ن ب أ ن ن ا موجودون أ ح ي ا ء حق لا شك فيه فكيف لا يعمل ا ل إ ن س ا ن لذلك ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة كان يربي اصحابه و يعلمه ينقلهم إ ل ى ا ل أ ش ق ر ومنذ بذلك هذا الخبر الصادق الذي لا شك فيه أ ن ك م ترون ربكم سبحانه وتعالى ويل هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم شبه ر ؤ ي ة الله ب ر ؤ ي ة القمر ش د ه رؤيه الله ب ر ؤ ي ة الخمر ل أ م و ر أ و ل ه ا س ه و ل ة ا ل ر ؤ ي ة إ ذ ا أ ر ا د الله سبحانه وتعالى ثانيها ان كثره الناس وكثره اهل ا ل ج ن ة ل أ ن ه ا م م ل و ء ة والله سبحانه وتعالى وعد ا ل ج ن ة ب أ ن يملاها أ ن كثره هؤلاء لا تملح من ر ؤ ي ة الله سبحانه وتعالى ومنها أ ن الرؤيه ب ص ر ي ة ح ق ي ق ي ة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم القمر ل ي س ه البدر القمر ليس دونه سحاب حتى يؤكد هذه ا ل ر ؤ ي ة العلميه ا ل ا خ ج ز ى الله ط ب ي ب ة الشيخ خير ا ل ج د ا ء ما ن ف ع ل ه واياكم بما تنالوا والى اللقاء مع الشريك الثاني <تصفيق> من وجد و الدهر في ت ف ت ي ل ا ت التقوى ف إ ن رقم هذا الشريط هو أحد عشر